فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين أولئك في, مبين, أولئك في مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني مثانية قشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم مثاليةك شعر منه جلود الذين يقشون ربهم ثم تلين هم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله هم ذالِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ ذالِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ فَمَن يَتَّقِ بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن يَتَّقِ بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ بنيه ان فاتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فاذاقهم الله الخزي في حياه الدنيا فاذاقهم الله الخزي في حياه الدنيا ولا عذاب الاخره أكبر وَلَعَذَابِ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لعلهم ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل الشعرشهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذيع وذل لعلهم يتقون قرآنا ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشافسون ورجلا سلما لرجل ضرب الله مثلا ورجل ان سلم هل يستويان مثلا ورجل ان هل يستويان مثلا الحمد لله الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون أرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم ثم إنكم يوم الحيامة